لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أرنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق وعذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلا من الغلام من العبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا من الرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكلهما قل قد جاءكم سل من قبل بالبينات بالذي قلتم فَلِمَا قَالْتُهُمْ إِنَّكُمْ تُصَادِقِينَ فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءَوْا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَوْا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّغُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدتنا للجنة فقد فاز فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتللهم في أموالكم وأموالكم ولتسمعون من الذين قرّوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرّوا أذا ومن الذين أشرّوا أذا كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور